بعد الجوع شبع وبعد الضمائز وبعد السهرين وبعد المرض عافية وبعد الفقر وبعد السجن حرية لا تحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في المدينة دولة جن أحمد بن حنبل فصار إمام السنة حبس تيمية علم وضع في معطلة فأخرج ثلاثين فصلنا لا الجوزي فتعلم أصابت الحمى مالك ابن الريب فصار شعر الدنيا ماذا ابنى وابي ذويب الهدن فرزاهم بإنياذة أرصت لها وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ وكتر. اذا إذا داهمتك داهلة انظر في الجانب المشرك منها ولا تعز وكتر. إذا أهدى لك أحدهم ذعبانا وزدته الثمين واترك باقيه ولا تعز دعوة. تعز بأهل البلاء تصبر صبر واثق بالفرج. ولا تعز تصبر مهمت الهمه الخطوة وأظلمت أمامك الظروف فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكو وإن مع العسر يسرى ولا تعز. ولا, تعز. ولا تعز. تصبر إن عُقْبَ الصبر خير ولا تجزع لِنَائِبَةٍ تنوب فإن الأسر بعد العسر يأتي وعند الضيق تنكشف الفروب وكم جزعت نفوس من أمور وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قرين. لا تحزن لأنك بحزنك تريد ايقاف الزمن حبس الشمس لا تحزن لان الحزن كالريح الهوجاء تفتد الهواء وتغذر الماء وتغير السماء وتهلك الحديقه الغناء لا تحزن لان المحزون كنهر الاحمر ينحدر من البحر ويصب في البحر لا تحزن فإن عمرك الحقيقي تعادته وراحة بالك لا تحزن. فإن أموالك التي في خلدينك وقصورك السامقة مع الحزن والاسى والياز زياده في أسفك وهمك وغمك لا تحزن. فإن عقاقير الأطباء ودواء الصيادلة وصفة الحكيم لا تسعدك لا تحزن. وأنت تمرك الدعاء وتجيد الانفراح على عتبات الربوبيه لا فإن المرض يزول وصاب يحول والذنب يغفر والدين تحزن. فقد حار الأطباء وعجز الحكماء وتساءل الشعراء وبارث الحيام نفاذ القطرة وحفوع القضاء لا عسى فرج يكون عسى نعلن نفسنا بعسى فلا تقنط وإلا قيت هم من يقبض النفس. فأجرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس لا تحس فإنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا <تصفيق> صلي <تصفيق> اقرأ <اجرى تصفيق> سبح طالع. اكتب رتب أبدع اعمل تحرك <تصفيق> اعضي محروما ثم ظلوما جنب <تصفيق> المقروبا <تصفيق> <تصفيق> ربعا جايعا اجمريضا من <تصفيق> <تصفيق> منكوبا السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك. اليقين وحي المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم لا تحس الذرة الثانية لفضيله الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فعنوان هذه المحاضرة لا تحزن وهي رسالة لكل مهموم ومغموم ومحزون تقول له لا تحزن وهي خطاب لكل مصاب ومبتلى وكل من سحقته المشقه والعنا تقول له لا تحزن وهي نداء لكل من احزقت به المصائب واحاطت به النكبات وخنقته الازمات تقول له لا تحزن وهي دعوه لمن فقد ابنه وفجع بثمره فؤاده واصيب بصفيه من اهل الدنيا ونعي اليه حبيبه تقول له لا تحزن وهي عمل لكل من اثقلته الديون وعظه الفقر وامضته الحاجة واحاطت به الباساء تقول له لا تحزن وهي مواساه لمن اكعده المرض ونغص عيشه السقم واقض مضجعه الالم وشرد نومه الياس تقول له لا تحزن وهي عزاء لمن أصدت عليه الأبواب ولمن ذاق مرارة الغربة واحتسى كأس الفراق وشرب علق من تقول له لا تحزن وهي سلوة لمن أشرف على الانتحار ومل الحياة وسئم العيش وعاف البقاء تقول له لا تحزن عناصر المحاضرة إن مع العسر يسرى فكر واشكر ما مضى فات يومك يومك اترك المستقبل حتى يأتي مواجهة النقد الآثم لا تنتظر شكرا من أحد الإحسان إلى الغير شراح للصدر اطرد الفراغ بالعمل قضاء وقدر اصنع من الليمون شرابا حلوا أما يجيب المضطر إذا دعاه العوض من الله الإيمان هو الحياه. اجن العسل ولا تكسن الخلية ألا بذكر الله تطمئن القلوب أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله اقبل الحياة كماهي تعز باهل البلاء الصلاة الصلاة حسبنا الله ونعم الوكيل قل سيروا في الأرض فصبر جميل لا تحمي الكرة الأرضية على راسك لا تحطن كالتوافه ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ذكر نفسك بجنه عرضها السماوات والارض وقفات وهذه هي التفاصيل ان مع العسر يسرا يا انسان بعد الجوع شبع وبعد الضميري وبعد السهر نوم وبعد المرض عافيه وبعد الفقر غنى وبعد السجن حرية سوف يصل الغائب ويهتدي الظال ويفك العاني وينكشع الظلام فعسى الله ان ياتي بالفتح أو أمر من عنده بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر بشر المنكوب بلطف خفي وكثف حانية إذا رأيت الصحراء تمتد تمتد فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلال إذا رأيت الحبل يشتد يشتد فاعلم أنه سوف ينقطع مع الدمعه بسمه ومع الخوف أمن ومع الفزع تكينة النار لا تحرق إبراهيم التوحيد لأن الرعاية الربانيه فتحت نافذة بردا وسلاما البحر لا يغرق كريم الرحمن لأن الصوت القوي الصادق نطق بي كلا إن معي ربي سيهدين المعصوم في الغار بشر صاحبه بأنه وحده سبحانه معنا فنزل الأمن والفتح والسكينة إن عبيد ساعاتهم من وأرِقَ أظْروفِهم القاتمة لا يرون إلا النكدة والضيق والتعاسة لأنهم لا ينظرون إلا إلى جدار الغرفة وباب الدار فحسب ألا فليمد أبصارهم وراء الحجب ألا فليطلق افكارهم أفكارهم إلى موراء الاسوار ألا فليحسن الظن بالعزيز الغفار إذا فلا تبك ضرعا فمن المحال دوام الحال وأفضل العباده انتظار الفرج الأيام دول والدهر قلب والليالي حبالا والغيب مستور والحكيم كل يوم هو في شان ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإنما العسر يسرا دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وانظر إلى يونس بن متى عليه السلام في ظلمات الثلاث لا اهل ولا ولد ولا صاحب ولا حبيب ولا قريبه إلا الله الواحد الأحد فهتف بالكلمة الصادقة المؤثرة الناصعة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجعل فرج ويعقوب عليه السلام يقول لأبنائه لا تياسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلا ياس والله يدعى ولا قروض والله يرجى ولا خيبة والله يعبث ولا احباط والله يؤمل جل في علاه فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسي يسرى انظر إلى أخبار الأمم وقصص الدول كيف غلب الله على أمره جل في علاه لأنه الفعال لما يريد رجع باليسر بعد العسر سبحانه في حديث الحسن ولا يغلب عسر يسرين المنصور بن أبي عامر الملك الاندلسي حكم بقتل عالم من العلماء واعطى السياف ورقه اراد ان يكتب فيها يقتل فكتب يطلق فردها السياف اليه فشطبها وكتب يطلق فردها إليه فشطبها وكسب يطلق يريد أن يقتل فلما كسب يطلق تعجب واحتار وقال والله إنه لامر الله جل في علاه والله ما أردت إلا قتله وإنه ليطلق على رغم أنفيه فأطلقه كل يوم هو في شأن شهرت عيون ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون فكر المعنى أن تذكر نعم الله عليك فإذا هي تغمرك من فوقك ومن تحت قدمك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صحة في بدن أمن في وطن غذاء وكساء هواء وما لديك الدنيا وأنت ما تشعر تملك الحياة وأنت لا تعلم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وأمن في أوطان فبأي آلاء ربكما تكذب عنه هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميك وقد فترت أقدام وأن تعتمد على ساقك وقد قطعت سوق احقير أن تنام من عينيك وقد اطار الألم نوم الكثير وأن تملا معدتك من الطعام الشهي وأن تكرع من الماء البارد وهناك من عكر عليه الطعام ونبجس عليه المنام بأمراض وأسقام تفكر في سمعك وقد عثيت من الصمم تأمل في نظرك وقد سلمت من العمى انظر إلى جلدك وقد نجوت من البرس والجذام إلمح عقلك وقد انعم عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول أتريد في بصرك وحده كجبل احد ذهباء أتحب بيع سمرك وزن زهلان في الله هل تشتري قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم هل تقايض بيديك مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أقطع إنك في نعم عميمة إنك في افضال جسيمة إنك في آيات عظيمة ولكنك لا تدري تعيش مهموما مغموما حزينا كئيبا وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم الهاني والعافية الوارفة تتفكر في المفقود ولا تشكر الموجود تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة وقناطير مقنطره من الخير والمواهب والنعم والأشياء فكر واشكر وفي أنفسكم افلا تبشرون فكر في نفسك فكر في أهلك فكر في بيتك فكر في عملك فكر في عافيتك فكر في أصدقائك فكر في الدنيا من حولك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل سار منها بغير الطيب والكفن ويقول أبو العتاهية رغيف خبز يابس تاكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة خالية نفسك فيها راضية ومصحف تدرسه مستندا لشارية خير من السكنى بظلات القصور العالية من بعد هذا كله تصلى بنار حامية ما نضعه تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره والحزن لمآسيه حمق وجنون وقسل للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة إن ملث الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى يغلق عليه أبدا في زنزانة النسيان يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال فلا يخرج أبدا ويوصد عليه فلا يرى النور لأنه مضى وانتهى لا الفزن يعيده لا الهم يصلحه لا الغم يصححه لا الكدر يحييه لأنه عدم لا تعش في كابوس الماضي وتحت مظلة الفائز، انقذ نفسك من شبح الماضي أتريد أن ترد النهر إلى مصبه والشمس إلى مطلعها والطفل إلى بطن أمه واللبن إلى الثدي والدمعة إلى العين إن تفاعلك مع الماضي وقلقك منه واحتراقك بناره وانطراحك على عسابه وضع ماساوي رهيب مخيف مفزع القراءه في دفتر الماضي ضياع للحاضر وتمزيق للجهد ونسف للساعة الراهنة ذكر الله الامم وما فعلت ثم قال تلك أمة قد خلت وقال لأوليائه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم انتهى الأمر قضية المسألة لا طائل من تشريح جثة الزمان وإعادة عجلة التاريخ إن الذي يعود للماضي كالذي يطحن الطحين وهو مطحون اصلا وكالذي ينشر نشارة الخشب وقديما قال لمن يبكي على الماضي لا تخرج الأموات من قبورهم وقد ذكر من يتحدث على ألسنة البهائم أنهم قالوا للحمار لمن تجتر قال أكره الكذب إن بلا أنا أننا نعجز عن حاضرنا ونستغل بماضينا نهمل قصورنا الجميلة ونندب اطلالنا البالية ولأن اجتمعت الإنس والجن على إعادة ما مضى لم استطاعوا لأن هذا هو المحال بعينه إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف لأن الريحة تتجه إلى الأمام والماء ينحدر إلى الأمام والقافلة تسير إلى الأمام فلا تخالص سنة الحياة يومك يومك اسمع الى الاثر الثابت إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح اليوم فحسب تأعيش فلا أمس الذي ذهب بخيره وشره ولا الغد الذي لم يأتي إلى الآن اليوم الذي أظلتك شمسه وأدركك نهاره هو يومك فحسب عمرك يوم واحد ما فات والمؤمن غيب ولك الساعة التي أنت فيها فاجعل في خلدك العيش لهذا اليوم وكأنك ولدت فيه وتموت فيه حينها لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه وبين توقع المستقبل وشبه المخيف وزحفه المرعب لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك لليوم فقط وده ابداعك وكدك وجهدك لهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعه وتلاوة متدبرة واطلاعا بتأمل وابداعا برقي وذكرا بحضور واتزانا في الأمور وحسنا في خلق ورضا بالمقسوم واهتماما بالمظهر واعتناء بالجسم ونفع للآخرين لليوم هذا الذي أنت فيه تعيش فتقسم ساعاته وتجعل من دقائقه سنوات ومن ثوانه شهور تزرع فيه الخير تسدي فيه الجميل تستغفر فيه من الذنب تذكر فيه الرب تتهيأ للرحيل تعيش هذا اليوم فرحا وسرورا وامنا وسكينة ترضى فيه برزقك بزوجتك بأطفالك بوظيفتك ببيتك بعملك بمستواك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا انزعاج ولا سخط ولا حقد ولا حسد إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة تجعلها أيضا على مكتبك تقول العبارة يومك يومك إذا أكلت خبزا حارا شهيا هذا اليوم فهل يضرك خبز الأمس الجاف الرديء؟ أو خبز غد الغائب المنتظر؟ إذا شربت ماء عذبا زلالا هذا اليوم؟ فلم تحزن مما يأمس المالح الأجاج أو تهتم لمع غد الآس الحار إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة فلاذية صارمة عارمة حاسمة حازمة جازمة لأخضعتها لنظريه لن اعيش إلا هذا اليوم حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم يومك يومك أيها الإنسان أروع كلمة في قاموس السعادة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 ولا لون ولا رائحة فلماذا نشغل أنفتنا به ونتوجس من مصايبه ونهتم لحوادثه ونتوقع كوارثه ولا ندري هل يحال بيننا وبينه أو نلقاه فإله هو سرور ونور وحبور المهم أنه في عالم الغيب لم يصل إلى الأرض بعد إن علينا أن نعبر جسرا حتى ناتية ومن يدري لعلنا نقف قبل وصول الجسر أو لعل الجسر ينقطع بنا وربما وصلنا الجسر ومرنا بسلام لعمر كما تدري الظوارب بالحصى ولا زاجرات الطير من الله الصارع لا يعلم الغيب إلا الله فانتظر موعودك مع الحياه وكن سعيدا بيومك إن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتح كتاب الغيب ثم الاكتواء بالمزعجات المتوقعة ممنقوت سرعه لانه طول امل ومذموم عقلا لأنه مصرعه للظل إن كثيرا من هذا العالم يتوقع في مستقبله الجوع والعري والمرض والفقر والمصائب وهذا كله من مقررات مدارس ابليس الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم منكره منه وفضله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 لا تنتظر جحوفه لأنك مشغول باليوم وان تعجب فعجب هؤلاء الذين يقترضون الهم نقدا ليقضوه نسيئا في يوم لم تشرق شمسه ولم ير النور فحذر من طول الامل كيف تواجه النقد الرقعاء السخفاء الحمقى التافهون سب الخالق الرازق جل في علاه ستم الواحد الأحد الذي لهب بالجمال والكمال والجلال لا إله إلا هو فماذا أتوقع أنا وأنت ونحن أهل الحيف والخطأ إنك سوف تواجه في حياتك حربا ضروسا لا هواده فيها من النقد الآثم المر ومن التحطيم المدروس المقصود ومن الإهانة المتعمدة ما دام أنك تعطي وتبني وتؤثر وتسطع وتلمع وتبدع ولن يسكت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتفر من هؤلاء أما وأنت بين أظهرهم فانتظر منهم ما يسوءك ويبكي عينك ويذمي مقلتك ويقض مرجعك إن الجالس على الأرض لا يسقط إن الناس لا يرفسون كلبا ميتا لكنهم يغضبون عليك لأنك فقتهم صلاحا أو علما أو ادبا أو مالا أو بيانا أو زهدا فأنت عندهم مذنب لا توبه لك حتى تترك مواهبك ونعم الله عليك وتنخلع من كل صفات الحمد وتنسلخ من كل معاني النبل وتبقى بليدا غبيا صفرا محطما مكدودا هذا ما يريدون بالضبط اذا فاصمد لكلام هؤلاء إذا فاثبت احد إذن فاصبر على نقدهم وتشويهم وتجريحهم وتحقيرهم إذا كن كالصخرة الصامسة المهيبة ستكسر عليه حبات البرد لتثبت وجودها وتعلن صمودها وقدرتها على البقاء إنك إن أصيت لكلام هؤلاء وتفاعلت به حققت أمنيتهم الغالية في تعكير حياتك وتكدير عمرك ألا تصفح الصفح الجميل ألا تعرض عنهم ولا في ضيق مما ينكرون إن نقدهم مستخيف ترجمة محترمة لك وبقدر وزنك يكون النقد الآثم المفتعل إنك لن تستطيع أن تغلق افواه البشر ولا تستطيع أن تعتقل ألسنتهم لكنك تستطيع أن تدفن نقدهم وتجنيهم بتجافيك لهم وإهمالك لشأنهم واضطراحك لأقوالهم والموت بغيظكم وكلمة حاسد من غير الجرم سمعت فقلت مري فانفذيني وعابوها علي ولن تعبني ولم يندالها أبدا جبيني حسد الفتى إن لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء كن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميمه وشكوت من ظلم الوشاة ولن تجد ذا سؤدد إلا أصيب بحسدي لازلت يا صبط الكرام محسدا والتافه المسكين غير محسدي إنك تستطيع أن تصب في أفواه هؤلاء الخردل بزيادة فضائلك وتربية محاسنك وتقويم عوجاجك إن كنت تريد أن تكون مقبولا عند الجميع محبوبا لدى الكل سليما من العيوب عند العالم فقد طلبت مستحيلا وأملت أملا بعيدا ألا يكفيك أن الواحد جل في علاه القهار تباركت أسماؤه الكامل تقدست آلاؤه يقول يسبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ويشتمن ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما سبه إياي تعالى الله في عليه أما سبه اياي فانه يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار واما شتمه إيايا فانه يقول اني اتخذت صاحبه وولدا وانا الله لم اتخذ صاحبه ولا ولدا وهذا هو الله جل في علاه ورسولنا صلى الله عليه وسلم من بلغ الكمال البشري سب وشتم وهجي وقيل له ساحر وشاعر وكاهن وكذاب ومجنون فنزل عليه فصف الصفح الجميل فصر صبرا جميلا لا تنتظر من خلق الله العباد ليذكروه ورزق الله الخليقه ليشكروه فعبد الكثير غيره وشكر الغالب سواه لأن طبيعة الجحود والنكران والجفاء وكفران النعم غالبة على النفوس فلا تصدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك وأحرقوا إحسانك ونسوا معروفك بل ربما ناصبوك العداء ورموك بمن جنيك الحقد الدفين لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهم وما نكموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وطالع سجل العالم المشهود فاذا في فصوله قصة اب رب ابنه وغذاه وكساه واطعمه وسقاه وادبه وعلمه شهر لينام جاع ليشبع تعب ليرتاح فلما طر شارب هذا الابن وقوي ساعده أصبح لوالده كالكلب العطور استخفافا وخسه وازدراء ومكسا وعفوكا صارخا وعذابا وبيلا وبغيا اثيما وربيته حتى إذا ما تركته أخ الفحل واستغنى عن الضر شاربه تغمط حقي ظالما ولا يدي لو يده الله الذي هو ظالب ألا فليهدئ الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوس الفطر ومحطم الارادات وليهنأ بعوض المثوبة عندما لا تنفذ خزائنه إن هذا الخطاب الحار لا يدعوك لترك الجميل وعدم الإحسان للغير وإنما يوطنك على انتظار الجحود والتنكر لهذا الجميل والإحسان فلا تبتئس بما كانوا يصنعون اعمل الخير لوجه الله لأنك الفائز على كل حال ثم لا يضر غمط من غمطه ولا جحود من جحده واحمد الله لانك المحسن وهو المسيء واليد العليا خير من اليد السفلى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه دفع أمواله ووقته ودموعه ودمه واعتق رقاب وشرى السلاح في سبيل الله ثم لما أراد أن يثاما قال والله لا أطلب الثمن إلا من الله فقال الله لأبي بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ويا له من ثواب عظيم من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس وانظر إلى الأنصار دفعوا أراضيهم دفعوا نفوسهم قدموا أرواحهم استبسلوا بدمائهم وأراد صلى الله عليه وسلم أن يثامنهم بمكان المسجد قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله وقد ذهل كثير من العقلاء من جبلة الجحود عند الغوغاء وكأنهم ما سمعوا الوحي الجليل وهو ينعى على هذا الصمت عتوه وتمرده مرك لم يدعنا إلى ضر مس لا تفاجئ إذا هديت بليدا قلما فكتب به جاك أو من احتجافا عصا يتوكوا عليها ويهش بها على غنم فشج بها رأسك هذا هو الأثر عند هذه البشرية المحنطة في كفر الجحود مع باريها جل في علاه فكيف بها معي ومعك أعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية فجاء الجميل كاسمه والمعروف كرسمه والخير كطعمه اول المستفيدين من احسان الناس هم المتفضلون بهذا الاسعاد يجنون ثمرته عادلا في نفوسهم واخلاقهم وضمائرهم فيجدون الانشراح ويحسون بالانبساط ويعيشون الهدوء ويلمسون السكينه فاذا طاف بك طائف من هم او الم بك غم فامنح غيرك معروفا واستله جميلا تجد الفرج والراحة اعط محروما انصر مظلوما انقذ مكروبا اطع جائعا عد مريضا اعن منكوبا تجد السعاده تغمرك من بين يديك ومن خلفك ان فعل الخير كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في سيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان إن توزيع البسمات المشرقه على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وإن عبوس الوجه إعلان حرب ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إلا علام الغيوب شربه ماء من كثب غي لكلب عفور اثمرت دخول جنه عرضها السماوات والأرض لأن صاحب الثواب غفور شكور يحب العفو محسن غني حميد يا من تهددهم كوابيس الشقاء يا من ترهبهم أحلام الفناء يا من يزلزلهم الفزع يا من يهزهم القلق والخوف هلموا إلى بستان المعروف تشاغلوا بالغير عطاء وضيافه ومواساة وإعانة وخدمة وستجدون السعادة طعما ولونا وذوقا وما لأحد عنده من نعمة تجدى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ونتوفى يرضى الفراغ بالعمل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الفارغون في الحياة هم أهل الأراضيس هم أهل الشائعات، هم أهل أحلام اليقظة لأن أذهانهم وزعه رضوا بأن يكونوا مع الخوالف إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل فيبقى كالسيارة المستعة في بلا سائر تجنح ذات اليمين وذات الشمال يوم تجد في حياتك فراغا فتهيأ حينها للهم والغم والفزع لأن هذا الفراغ يسحب لك ملفات الماضي والحاضر والمستقبل من أدراج الحياة فيجعلك في أمر مريض ونصيحتي لك ولنفسي أن تقوم بأعمال مثمرة بدلا من هذا الاسترخاء القاتل لأنه واد خفي وانتحار بكبسون مسكن إن الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء الذي يمارس في سجون الصين بوضع السجين تحت أنبوب يقطر كل دقيقة قطرة وفي فترات انتظار هذه القطرات يصاب السجين بالجنون الراحة غفلة والفراغ نص محترف وعقلك فريسة ممزقه لهذه الحروب الوهمية إذن قم قم الآن صلي اقرأ سبح طالع اكتب رتب ابدع اعمل تحرك انفع غيرك حتى تقضي على الفراغ وإني لك من الناصحين اذبح الفراغ بسكين العمل ويضمن لك أطباء العالم خمسين في المئة من السعادة مقابل هذا الإجراء الطاري فحسب انظر إلى الفلاحين والخبازين والبنائين يهردون بالأناشيد كالعصافير في سعادة وراحة وأنت على فراشك تمسح دموعك وتضطرب مكانك كأنك ملهو فضاء وقدر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها فليعلم من جهل وليدري من غفل جف القلم رفعت الصحف قضي الأمر كتبت المقادير لن يصيبنا إلا ما كسب الله لنا الله توكنا حسبنا الله ونعم الوكيل وافوض امري إلى الله دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوتي سهرت عيون ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون إن ربا كفاك ما كان بالامس سيكفيك في غد ما يكون واسمع للعام ذي الفطرة الصحيحة يقول لا تشتكي يا واحد بات مهموم ترى الفرج عندك تراب الحزام وإن كان عينك خالفت لذة النوم أنته تنام وخالقك ما ينامي ما أصابك لم يكن يخطعك وما أخطاك لم يكن يصيبك إن هذه العقيده إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت البلية عطية والمحنة منحة وكل الوقائع جوائز وأوسمة ومن جرد الله في خير يصب منه فلا يصب تقلق من مرض أو موت ابن أو خسارة مالية أو احتراق بيت فإن البار قد قدر والقضاء قد حل والاختيار هكذا والخيرة لله والأجر حصل والذنب غفر هنيئا لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الآخذ المعطي القابض الباصط لا يسأل عما وهم يسالون ولن تهدأ صابك ولن تسكن بلابل نفسك ولن تذهب وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر جف القلم بما لك فلا تذهب نفسك حسرات لا تظن أن بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار وحبس الماء أن ينسكب ومنع الريح أن تهب وحفظ الدجاج أن ينكسر هذا ليس بصحيح على رغمي ورغمك سوف يقع المقدور وينفذ القضاء ويحل المكتوب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر استسلم القدر قبل أن تطوق بجيش الصخط والتذمر والعويل اعترف بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم اذا فليهدى بالك إذا فعلت الأسباب وبذلت الحيل ثم وقع ما كنت تحذر فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل واسمع إلى الجوائز وإلى الأوسمة وإلى العطيات للصابرين المحتسبين صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يقول ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وقال سبحانه في الحديث القدسي الصحيح من ابتليته بحبيبتيه أي بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة وصح عنه عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه قال إذا قبض ابن العبد المؤمن قال الله لملائكتي وهو أعلم قبضتم ابن عبد المؤمن قالوا نعم قال قبضتم ثمره فؤاده قالوا نعم قال فماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع قال ابن لعبدي ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد وانظر إلى الأولياء كيف يصبرون على المقدور هذا عروة بن الزبير يسافر سفرا طويلا من المدينة إلى الشام عروة الذي كان يختم القرآن كل أربعة أيام عروه الذي كان يقوم ثلث الليل عروه الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما عروه البحر الذي قال عنه الزهري لا تكذره الدلاء سافر إلى الشام ولكنه كان سفرا بعيدا شاقا حتى قال بعد السفر لقد لقينا من سفرنا هذا نصباه سافر معه ابنه محمد وذهب إلى هناك ونزل في بيت. وأصابته الآكلة في رجله فوصلت قدمه فارادوا بتر القدم فصبر تسرت إلى الساق فأرادوا الساق فصبر فسرت إلى الفخذ فقرر الأطباء بتر فخذه وقدموا له كاسا من الخمر وهو الوليد العالم الصادق الزاهد قال أشرب خمرا؟ قال يذهب عقلك لئلا تجد علما قال والله لا أشربها كيف أذهب عقلا منحنيه ربي؟ كيف أرتكب محرما؟ ولكن إذا دخلت في صلاتي فسوف أنسى ألمي فاقطعوا رجلي فكبر واسترسل في صلاته وسافرت روحه إلى الملكوت العليا كما قال الأول إذا كان حب الهائمين من الورى بسلما وليلى يسلب اللب والعقل فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى وبطر رجله وأغمي عليه واستفاق ليقول أول كلمة وينبس بأول جملة فيقول اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد أعطيت وإن كنت ابتليت فقد عافيت قال له الناس أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك محمد فإنه بينما كانت تقطع رجلك ذهب إلى الصبل الخيل فرفسته فرس فمات فعاد مرة ثانية ليبعث رسالة حاره الى الحي القيوم المتفضل سبحانه ليقول اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أعطيتني أربعة أعضاء وأخذت عضوا واعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا فأنت المتفضل صاحب الجميل والمرأة السوداء صح الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى وإلهية تسرع تمرض تتكشف يعيذ بها المرض يزلزلها يقلقها تضطرب منه فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعرض عليها الخيار وهي امه سوداء لكنها مؤمنة بالله مسلمة بالقضاء والقدر إن شئت دعوت الله لك فكافاك وإنشيت صبرت واحتسبت ولك الجنة قالت بل أصبر وأحتسب وادع الله لي لا أتكشف قال عطاء من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء اصنع من الليمون شرابا قلبا الذكي الأريب يحول الخسائر إلى أرباح والجاهل العديد يجعل المصيبه مصيبتين طرد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في المدينة دولة سجن أحمد بن حنبل فصار إمام السنة حبس ابن تيمية فصار علم الأمة وضع السرفس في كاربير معطلة فاخرج ثلاثين مجلدا أقعد من الأثير فصلن بن فصلنا فصنف أربعين مصنفا نفي ابن الجوزي فتعلم القراءات أصابت الحمى مالك ابن الريب فصار شعر الدنيا مات أبنى أبي ذويب الهذلي فرزاهم بإنياذة أنصت لها الدهر وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرك منها إذا ناولك احدهم كوبا ليمون فاضف لي حفنة من سكر إذا اهدى لك احدهم ثعبانا فخذ جلده السمين وترك باقية إذا لتغسك عقرب فاعلم أنه مصر واقي ومناعة حصينة ضد سم الحيات تكيف في ظرفك القاسي لتخرج لنا منه زهرا ووردا وياسمينا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين متفائلا ومتشائما فأخرجا راسيهما من نافذة السجن أما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك أما المتشائم فنظر في الطين فبكى انظر إلى الوجه الآخر الماساه لأن السر المحظ ليس موجود اصلا بل هناك خير ومكسب وفتح وأجر أما يجيب المضطر إذا دعاه من الذي يفدع إليه المفروض؟ من الذي يستغيث به المنكوب؟ من الذي تصمد إليه الكائنات؟ من الذي تسره المخلوقات؟ من الذي تلتدي اليه العباد من الذي تلهج الألسنة بذكره من الذي تأله القلوب من هو الواحد الأحد إنه الله الذي لا إله إلا هو وحق علي وعليك أن ندعوه في الشدة والرخاء والسراء والضراء ونفزع إليه في الملمات ونتوسر إليه في الكربات وننطرح على عسبات بابه سائلين باكين ضارعين. حينها يأتين مدده يصلين عونه يسع إلينا فرجه يحل علينا فتحه أما يجيب المضطر إذا دعاه فيرد الغريق ويرد الغائب ويعافي المبتلى وينصر المظلوم ويهدي الظال ويشفي المريض ويفرج عن المكروب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولن أسرد عليك هنا أدعية إزالة الهم والحزن والغم فهي معلومة في دوام السنة إذا وجدت الطريق إلى ربك فقد وجدت كل شيء وإن فقدت الإيمان به فقد فقدت كل شيء إن دعاءك ربك عبادة أخرى وطاعة عظمى ثانية فوق حصول المطلوب وإن عبدا يجيد فن الدعاء حري أن لا يهتم ولا يغتم ولا يحزن ولا يقلق كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كل الحبال تتصرم إلا حبله كل الأبواب توصد إلا بابه كل الطرق تغلق إلا طريقه هو قريب سميع مجيب يجيب المضطر إلى دعاه يأمرك يا وأنت الفقير الضعيف المحتاج وهو الغني القوي الواحد الماجد أنت تدعوه ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم إذا نزلت بك النوازل إذا ألمت بك الخطوب فالهج بذكره واهتف باسمه واطلب مدده واسأل فتحه ونصره مرغ الجبين لتقديس اسمه لتحصل على ساد الحرية وأرغم الأنف في طين عبوديته لتحوز وسام النجاح مد يديك ارفع كفيك أطلق لسانك أكثر من طلبه بان في سؤاله عليه إلزم بابه انتظر نطفه ترقف فتحه اشد باسمه احسن الظن به انقطع إليه تبتل إليه تبثيلا حتى تسعد وتفلع العوض من الله لا تأسف على مصيبة فإن الذي قدرها عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم إن يا الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردوس سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وحق علينا أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثوابها وفي خلفها الخير اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون هنيئا للمصابين بشرى للمنكوبين سلام على المطهدين إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير والآخرة خير وأبقى فمن أصيب هنا كوب هناك ومن تعب هنا ارتاح هناك ومن افتكر هنا اغتنى هناك أما المتعلقون بالدنيا العاشقون لها الراكنون إليها فاشد ما على قلوبهم فوت حضوظهم منها وتنغيص راحتهم فيها لأنهم يريدونها وحدها فلذلك تعظم عليهم المصائب وتكبر عندهم النكبات لأنهم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلا الدنيا الفانية الزهيدة الرخيصة أيها المصابون ما فات شيء وأنتم الرابحون فقد بعث لكم برسالة بين أسطرها لطف وعطف وثواب وحسن اختيار إن على المصاب الذي ضرب عليه سرابك المصيبة أن ينظر ليرى النتيجة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبره العذاب وما عند الله خير وابقى وأهنى وأمرى وأجل وأعلى وأغلى الإيمان هو الحياه الاشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الايمان ومن رصيد اليقين فهم ابدا في تعاسه وغضب ومهانة وذله ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشه ضنكا لا يسعد النفس لا يذكيها لا يظهرها لا يسرها لا يفرحها لا يذهب غمها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالله رب العالمين لا طعم للحياة اصلا إلا بالإيمان إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم يشر دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا إن الطريقة المثلى للملاحده إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم من هذه الآثار والاغلال والظلمات والدواهي يا لها من حياة تعيسة بلا إيمان يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيانهم يعمهون وقد آن الأوان للعالم أن يقترع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان بأن لا إله إلا الله بعد تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها العقل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعنة والإلحاد كذبة وأن الرسل صادقون أن الله حق وأنه على كل شيء قدير وبقدر إيمانك قوة وضعف حرارة وبرودة تكون سعادتك وراحتك وطمانينتك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طَيِّبَةً ولنجزينهم أجرهم بِأَحْسَنِ الذي كانوا يعملون وهذه الحياة الطَّيِّبَةُ هي استقرار نفوسهم لحسن معود ربهم وثبات قلوبهم بحب باريهم وَطَهَارَةُ غمائرهم من أَوْضَارِ انحراف وبرود أعصابهم أمام الحوادث وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء ورغاهم في مواطن القدر لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا اذن العسل ولا تكسر الخليه الرفق ما كان في إلا الا وما نزع من شيء الا شانه اللين في الخطاب البسمه الرايقه على المحيا الكلمه الطيبة عند اللقاء هذه حلل منسوجه يرتديها السعداء وهي صفات المؤمن كالنحله تأكل طيبا وتصنع طيبا وإذا وقعت على الزهرة لا تكسرها لأن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العم إن من الناس من تشريب لقدومهم الأعناق وتشخص إلى طلعاتهم الأبصار وتحييهم الافئده وتشيعهم الأرواح لأنهم محبوبون في كلامهم في أخذهم في عطائهم في بيعهم في شرائهم في لقائهم في وداعهم إن اكتساب الأصدقاء فن مدروس يجيده النبلاء الأبرار فهم محفوفون دائما وأبدا بهالة من الناس إن حضروا فالبشر والأنس إن غابوا فالسؤال والدعاء إن هؤلاء السعداء لهم دستور أخلاق عنوانه ادفع بلته أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فهم ينتصون الأحقاد بعاطفتهم الجياشه وحلمهم الدفيء وصفهم البري يتناسون الإساء ويحفظون الإحسان تمر بهم الكلمات النابية فلا تلت اذانهم بل تذهب بعيدا هناك إلى غير رجعة هم في راحة والناس منهم في أمن والمسلمون منهم في سلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروا إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني ووالله لقد وصلت من قطعك وعفوت عن من ظلمك وعطيت من حرمك فهنيئا لك تلك المنزلة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس بشر هؤلاء بثواب عاجل من الطمأنينة والسكينة والرضوان والهدوء وبشرهم بثواب اخروي كبير في دوار رب غفور، في جنات ونهر، في مقعد الصدق أنتم ريه مقتدر. ذكر الله تعالى. الصدق حبيب الله، الصراحة صابون القلوب، التجربة برهان الرائد لا يكذب أهله، لا يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم الأجر كالذكر. فاذكروني أذكركم. وذكره سبحانه جنة في أرضه من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر احيانا فننتكس اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزحا وهو الطريق الميسر المختصر إلى كل فوز وفلاح طالع دواوين الوحي لترى فوائد الذكر جر مع الأيام بلسمه لتنال الشفاء بذكره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن بذكره تزاح جبال الكرب والغم والأسى الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومخللي ولا عجب أن يرتاح الذاكرون فهذا هو الاصل الأصيل لكن العجب العجاب كيف يعيش الغافلون عن ذكره اموات غير احياء وما يشعرون أيان يبعثون يا من شك الأرقى وبكى من الألم وتفجع من الحوادث ورمته الخطوب هيا يهدف باسمه تقدس في عليائه هل تعلم له سميه إن بقدر يكتارك من ذكره ينبسط خاطرك يهدأ قلبك تسعد نفسك يرتاح ضميرك لأن في ذكره معاني التوكل والثقه والاعتماد والتفويض وحسن الظن وانتظار الفرج فهو قريب اذا دعي سميع اذا نودي مجيب اذا سئل فضرع واخضع واخشع ورد اسمه الطيب المبارك على لسانك توحيدا وتنجيدا وثناء ومدحا ودعاء وسؤالا واستغفارا وسوف تجد بحوله وقوته السعادة والأمن والسرور والنور والحبور فاتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره يقول عليه الصلاه والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت الناس على ما الله من الحسد كالاكله تنخر العظم نخرى إن الحسد مرض مزمن يعيث في الجسم فسادا، وقد قيل لا راحة لحسود فهو ظالم في ثوب مظلوم وعدو في جلباب صديق وقد قالوا لله در الحسد ما عدله بدأ بصاحبه فقتله إنني أنهى نفسي ونفسك عن الحسد رحمة بي وبه، قبل أن نرحم الآخرين لأننا بحسدنا لهم نطعم الهم لحومنا ونسك الغم دماغنا ونوزع النوم على جهون الآخرين إن الحاسد يشعل فرنا ساخنا ثم يقتحم فيه التنغيص والكدر والهم الحاضر أمراض يولدها الحسد لتقضي على الراحة والحياة الطيبة الجميلة بلية الحاسد أنه خاصم القضاء واتهم الباري في العدل وأساء الأدب وخالف الشرع وقدح في العقل يا للحسد من مرض لا يجر صاحبه ومن بلاء لا يثاب عليه المبتلى به وسوف يبقى هذا الحاسد في حرقه دائمة حتى يموت أو تذهب نعم الناس عنهم كل يصالح إلا الحاسد أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني بل له ذنب عليه علمته إلا تراته نعمه الرحمن وأبى فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني إن الحاسد يريد شيئا محددا لا غيره يريد أن تتنازل عن مواهبه أن تلغي خصائصك أن تترك مناقبك فإن فعلت ذلك فلعله يرضى على موضع نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد فانه يصبح كالثعبان الأسود السام لا يقر قراره حتى يفرغ سمه في جسم بريء فأنهاك أنهاك عن الحسد واستعذ بالله من الحاسد فإنه لك بالمرصاد اقبل الحياة, الحياة كما هي حال الدنيا منظصة اللذات كثيرة التبعات جاهمة المحيّة، كثيرة التلون مزجت بالكدر خلقت بالنكد، وأنت منها في كبد دار متى ما أضحكت في يومها ابكت غدا طبحا لها من داري ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبا في الماء جذوة ناري طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكذاء والاكدار لن تجد ولدا أو زوجة أو صديقا أو نبيلا أو مسكنا أو وظيفة إلا وفيه ما يكدر وعنده ما يسوء أحيانا فأطفئ حر شره ببرد خيره لتنجو راسا براس والجروح قصاص اراد الله لهذه الدنيا أن تكون جامعه للضدين والنوعين والفريقين والرايين خير وشر صلاح وفساد سرور وحزن ثم يصفى الخير كله والصلاح والسرور في الجنه ويجمع الشر كله والفساد والحزن في النار وفي الحديث الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم فعش واقعك ولا تسرح مع الخيال ولا تحلق في عالم المثاليات اكبل الدنيا كما هي وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتها فسوف لا يصف لك صاحب ولا يكمل لك فيها أمر ولا يصلح لك حال لأن التمام والكمال في الآخرة لن تكمل لك زوجه في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر فينبغي أن نسدد وأن نقارب وأن نعفو وأن نصفح وأن نأخذ ما تيسر ونذر ما تعسر خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه إذا أنت لم تسر مرارا على القذا ضمعت واي الناس تصفو مشاربه ولست بمستبق أخا لا على شعث أي الرجال المهذب فلنغمض الطرف احيانا ونسدد الخطا ونتغافل عن الأمور ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغافل تعذب أهل البلاء تلثت يمنة ويسرة فهل ترى إلا مبتلى هل تشاهد إلا منكوبا هل تبصر إلا مصابا في كل دار نائحة على كل خد دمع في كل واد بنو سعد كم من المصائب كم من الصابرين فلست انت وحدك المصاب بل مصابك انت بالنسبه لغيرك قليل كم من مريض على سريره من اعوام يتقلب ذات اليمين وذات الشمال يئن من الالم يصيح من السقم كم من محبوس مرت به سنوات ما راى الشمس بعينه وما عرف غير لنزارته كم من رجل وامراه فقدى فلذات أكبادهما في ميعة الشباب وريعان العمر كم من مكروب كم من مديون كم من محبوس كم من عرض منهوك كم من دم مسفوك كم من عقل منهوب كم من مال مسلوب آن لك أن تتعذب هؤلاء وأن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة سجن للمؤمن أنها دار الأحزان والنكبات تصبح القصور حافلة بأهلها وتمسي خاوية على عروشها بينما الشمر مجتمع والأبدان في عافية والأموال وافرة والأولاد كثر ثم ما هي إلا أيام فإذا الفقر والموت والفراق والأمراض وتبين لكم كيف تعنا بهم وضربنا لكم الأمثال فعليك أن توطن نفسك. كتوطين الجمل المحنك الذي يبرك على الصخرة فعليك أن توازن مصابك بمن حولك وبمن سبقك في مسيرة الدهر ليظهر لك أنك معافى بالنسبة لهؤلاء وأنه لم يأتك إلا وخزات سهلة فاحمد الله على لطفه واشكره على ما أبقى واحتسم ما أخذ وتعز بمن حولك ولك في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة وضع السلى على رأسه ادميت قدماه شج وجهه حوصر في الشعب طرد من مكه كسر السريته رمي بعرض زوجته قتل سبعون من اصحابه فقد ابنه ماتت بناته ربط الحجر على بطنه اتهم بشتى السهم وصانه الله عن ذلك وهذا بلاء لا بد منه وتمحيص لا اعظم منه وقد قتل قبل ذلك زكريا وذبح يحيى وهجر موسى ووضع الخليل في النار وسار العمة على هذا الطريق فضرّج عمر اغتيل عثمان وطعن علي وجلد الظهور العمة وسجن الأخيار ونكل بالأبرار أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراو وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى رسول الله ألا إن نصر الله قريب قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر إلا من له خطر أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى كعره درر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكتف إلا الشمس والقمر الصلاة الصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إذا دهمك الخوف وطوقك الحزن وأخذ الهم بسلابيبك فقم حالا إلى الصلاة تذوب لك روحك وتطمئن نفسك إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فنون الاكتئاب كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال فكانت قرة عينه وسعادته وبهجته وقد طالعت سير من أفذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق وكسرت في وجوههم الخطوب فزعوا إلى صلاة خاشعة فتعود لهم قواهم وإرادتهم وهممهم إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى في ساعة الرعب يوم تتطاير الجماجم وتسيل النفوس على شفرات السيو، فإذا الثبات والسكينة والرضوان والأنس إن على الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسية أن يتعرف على المسجد وأن يمرغ جبينه ليرضي ربه أولا ولينقذ نفسه من هذا العذاب الواصب وإلا فإن الدمع سوف يحرك جفنه والحزن سوف يحطم اعصابه وليس لديه طاقة تمده بالسكينة والأم إلا الصلاة ومن أعظم النعم لو كنا نعقل هذه الصلوات الخمس كل يوم وليلة كفارة لذنوبنا رفع لدرجاتنا صلاح لأحوالنا سكينة لنفوسنا دواء لأمراضنا تسكب في ضمائرنا مقادير زاكية من اليقين تملأ جوانحنا بالرضا أما أولئك الذين جانبوا المسجد وتركوا الصلاة فمن نكد إلى نكد ومن حزن إلى حزن ومن شقاء إلى شقاء فتعسل لهم وأضل أعمالهم حسن الله ونعم الوكيل تفويض الأمر إلى الله التوكل عليه الثقة بوعده الرضا بصنيعه حسن الظن به انتظار الفرد منه من أعظم ثمرات الإيمان ومن اجل صفات المؤمنين وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه يجد الرعاية والولايه والكفاية والتأيد والنصرة لما ألك إبراهيم عليه السلام في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل فجعلها الله عليه بردا وسلاما ولما قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث ولا يقاوم الملمات ولا ينازل الخطوب لأنه خلق ضعيفا عاجزا ولكنه حينما يتوكل على ربه ويثق بمولاه ويفوض الأمر إليه يجد النصر والتأيد والفتح والإعانة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فيا من أراد أن ينصح نفسه توكل على القوي الغني ذو المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من النكبات واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل فإن مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فناد حسبنا الله ونعم الوكيل وإذا خفت من عدو او رعبت من ظالم أو فزعت من خط فاهتف حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بربك هاديا ونصيرا. قل سيروا في الأرض مما يصلح الصدر ويزيح الكرب السفر في الديار وقطع الكفار والتقلب في الامصار والنظر في كتاب الكون المفتوح لتشاهد أقلام القدرة وهي تكتب على صفعات الوجود آيات الجمال لترى حدائق ذات بحجة ورياضا أنيقة وجنات الفافه اخرج من بيتك تأمل ما حولك وما بين يديك وما خلفك اصعد الجبال اهبط الأودية تسلق الأشجار عقب من الماء النمير ضع عنفك على أرسان الياسمين حين تجد روحك حربة طليقه كالطائر الغريد تسبح في فضاء السعادة اخرج من بيتك الق الغطاء الأسود عن عينيك ثم سر في فجاج الله الواسع ذاكرا مسبحا وكتاب الفضاء اقرا فيه صورا ما قراتها في كتابي إن الانزواء في الغرفة الضيقه مع الفراغ القاتل طريق ناجح للانتحار وليست غرفتك هي العالم ولست انت كل الناس فلم الاستسلام أمام كتائب الاحزان ألا فهتف ببصرك وسمعك وقلبك انفروا خفافا وثقالا تعال لتقرا القران هنا بين الجداول والخمائل بين الطيور وهي تتلو خطب الحب وبين الماء وهو يروي قصة وصوله من التل إن الترحال في مسارب الأرض متعة يوصي بها الأطباء لمن ثقلت عليه نفسه وأظلمت عليه غرفته فهيا بنا نسافر لنسعد ونفرح ونفكر ونتدبر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فصبر جميل التحل بالصبر من شئم الأفذاذ من, من, شيء من الذين يتلقون المكاره برحابة صدر وبقوة إرادة وبمناعة أبية وإن لم أصبر أنا وأنت ماذا نصنع هل عندك حل لنا غير الصبر هل تعلم لنا زادا غيره كان أحد العظماء مسرحا تركض فيه المصائب وميدانا تتسابق فيه النكبات كلما خرج من نكبة دخل في أخرى وكلما نجا من كربة تعرض لثانية وهو متترس بالصبر متدرع بالثقة بالله حتى قال إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بها الكرام فهاتها فجعل الله له فرجا ومخرجا هكذا يفعل النبلاء يصارعون الملمات يطرحون النكبات ارضا دخلوا على أبي بكر وهو مريض قالوا ألا ندعو لك طبيبا قال الطبيب قد رعاني قالوا فماذا قال قال يقول إني فعال لما أريد كيف أشكو إلى طبيبي يمابي والذي قد أصابني من طبيبي قال ابن المرتعش ذهبت عيني من أربعين سنة ما علمت ابنتي ولا زوجتي وفي مقالات لأحد المعاصرين أنه عرف جارا له مقعدا من عشرين سنة يقول والله ما أن ولا وما زال يحمد ربه حتى مات واصبر وما صبرك إلا بالله اصبر صبرا واسكا بالفرج عالم بحسن المصير طالب للأجر راغب في تكفير السيئات اصبر مهمة الهمه الخطوب وأظلمت أمامك الدروب فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرى وقد قرأت سيرة عظماء مروا في هذه الدنيا وذهلت لعظيم صبرهم وقوة احتمالهم كانت المصاعب تقع على روسهم كأنها قطرات ماء باردة وهم في ثبات الجبال وفي رسخ الحق فما هو إلا وقت قصير فتشرق وجوههم على طلع فجر الفرج وفرحة الفتح وعصر النصر وأحدهم اكتفى بالصبر وحده بل رضي وتبسم واحتسب فكان الثواب والأجر والفرج لا تحزن لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمن وحبس الشمس وإعادة عقارب الساعة والمشي إلى الخلف ورد النهر إلى مصبه لا تحزن لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء وتبعثر الماء وتغير السماء وتهلك الحديقة الغناء لا تحزن لأن المحزون كنهر الأحمق ينحدر من البحر ويصب في البحر وكالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذة وكالنافخ في كربة مذكوبة وكالكاتب باصبعه على الماء لا تحزن فإن عمرك الحقيقي سعادتك وراحة بالك فلا تنسك أيامك في الحزن ولا تبذل لياليك في الهم ولا توزع ساعاتك على الغم ولا تسرف في اضاعه حياتك فإن الله لا يحب المسرفين لا تحزن فإن أموالك التي في خزائنك وقصورك السامقة وبساتينك الخضراء مع الحزن والاسى والياس زيادة في أسفك وهمك وغمك لا تحزن فإن عكاكير الاطباء ودواء الصيادلة وصفة الحكيم لا تسعدك وقد اسكنت الحزن قلبك وفرست له عينك وبسطت له جوانحك والحفته جلدك لا تحزن وانت تملك الدعاء وتجيد الانطراح على عتبات الربوبيه وتحسن المسكنه على ابواب ملك الملوك ومعك الثلث الاخير من الليل ولديك ساعه تمرير الجبين في السجود لا تحزن فإن الله خلق لك الأرض وما فيها وأنبت لك حدائق ذات بهجة وبساتين فيها من كل زوج بهيد، ونخلا باسقات لها طلع نظيف ونجوما لامعات وخمائل وجداول ولكنك تحزن لا تحزن فأنت تسرب الماء الزلال وتستنشق الهواء الطلق وتمشي على قدميك معافى، وتنام ليلك آمنا لا تحزن فإن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى والمحبوس يفك والغائب يقدم والعاصي يتوب والفقير يغتني لا تحزن أما ترى السحاب الأسود كيف ينكشع والليل البهيم كيف ينجلي والريح الصرصر كيف يسكن والعاصفة كيف تهدأ إذا فشدأيدك إلى رخاء وعيسك إلى هناء ومستقبلك إلى نعماء لا تحزن ذهيب الشمس يطفئه وارف الظل وضمأ الهاجره يبرده الماء النمير وعظة الجوع يسكنها الخبز الدافئ ومعاناة السهر يعقبه نوم لذيذ وألام المرض يزيلها هناء العافية فما عليك الا الصبر قليلا والانتظار لحظة لا تحزن فقد حار الاطباء وعجز الحكماء ووقف العلماء وتساءل الشعراء وبارت الحيل امام نفاذ القدره ووقوع القضاء وحتميه المقدور عسى فرج يكون عسى نعلن نفسنا بعسى فلا تقنط والا قيت هم من يقبض النفس فاقرب ما يكون المرء من فرج إذا يأسا إن مع العسر يسرا يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم أسألك أن تذهب عنا الهم والغم والحزن والكدر والوصب والنصب اللهم إن نعوذ بك من الشقاء والشكوة والذلة والفقر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه ومواله